ونقرب عليهم ولا الظالمين آمين آمين آمين آمين آمين كل نفس مائقة الموت وإنما توثن أجوركم يوم القيامة فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ الْنَّارِ وَهُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدَ فَاسِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُمْ كِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ما يشترون لا تحسبن الذين يقرعون بما أتوم وهم وأئي يحلبون بما لم يقرع فلَا تَحْسَبْنَ لَهُم بِمَثَالٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مَلِينٌ وَلِلَّهِ مُقُوسَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُمْ Yeah, Nem, nem, Igen, حقاً الأنذار خالدين, فيها خالدين فيها és szerint,